نعمت عليهم غير طابين وانطرنا عليهم مطرا فمن ير كيف كان عاقبه المجرمين وانطرنا عليهم مطرا Tuhan Aku tak boleh tak percaya. لما على الله توكلنا ربنا استحلنا وهين قومنا بالحق وان فتت خير الفاتين وقال الملاك ال أصبحوا في دار جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتول وكيف <تصفيق> آسى؟ تَتَوَرُّهُمْ لا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى Saya إلا <تصفيق> القوم